I don't want Oh قوم من في <تصفيق> الصيده يا الذين الله وان يرينكوا وكم في وحيي الهجاء الذين وحددوا صلى الله عليه وسلم على الأرض الجنة وكبركم ومحلسة المساء وقل لأسجل من الجزاء وقل لأسجل وقفت عن يومنا بالجلال الكريم وقفت عن الجنين وقفت عن الله عليه وعلى آخر يومنا في السنة من أطواله وقفاله وقفاله وقفاله وقفاله وكان مجالا بمجال حضار فيقول الله في هذه المسائح مبين الوضع قسم الخلق وناضي الله وَالصَّالِحِينَ الرَّائِدِينَ وَعَافِينَ عَنَّا وَاللَّهُ ذُو الْمَغْفِرَةِ وَالرَّحِيمِ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فِي يَدَيْهِ سَمَاوَاتُ وَأَرْضٌ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ فإذا الذي بينك رحيناه حجاراً لأنه وما يوقاه أن الذين قضروا وما يوقاه أن الذين قضروا وما يوقاه أن لا في التأمين بفكار الأخلاق والنبي صلى الله عليه وعلى آه وثنم ماذا فعل رسولنا فضحاً حولي من ذلك حول الحق فقال وإن نجل على قيق عريض ونقص عظيم تغذل في اجتراقه الله عليه وعلى آه وثنم هل تجاناً آمن بالمعروف؟ هل تجاناً آمن وذلك دين قوم انان حسواره التي كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في حديث حديث على انها ان ما في قلبي وما ما في حالي على الوصي على الام ويقول صلى الله عليه وعلى آله ان لم يكن وَمَا نَسِيَ اللَّهُ أَنَّمَا يَصْنَعُ الْإِنسَانُ وَرَبُّهُ فِي كِتَابِهِ الْكريمِ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم وَأَلَامَاتِ وَكَلَمَ فَجَعَلَكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُنْزِلُهُ وَلَوْ كُنَّا صَامًا غَيْرَ صَامٍ لَمْ تَصِرْ إِصَابَةٌ هَذَا بِكُلِّ بَيَانٍ جَعَلَهُ الله عليه وسلم أنني رحمه الله عليه وعلى آخر المسلم لذلك نأخذها <ما>. المعادة من جبن وأخذها الثلاثة عامل الله في اليمن فريسينا ولا تأثيرا بسينا ولا تأثيرا وتطاوعا ولا تختم إذن <كلمشوان> يأثيرا في عام الفيسيري عن الفيسير الكرح أدن يوريك حلوه إلا لأسترحي عدنا مجرد تجديراً وتمنيعاً مستميعة في الدين لدعم التجدير والتفكير هذا مضوط النار والمضمون إنما أردت تجدير الدين إلى ما دعا الله عن إذن بالدين السرط عليه وعلى آمن وخصنا ما قل من أفره تفكر ما لن تكون إذنه. إذا كان العزيون كان عزنا بمداره فنبي رحمه الله عليه وعلى آل وصلنا كان في حياته وفي سمه وزنيره الله عليه وعلى آل وصلنا تمثل تمثل سيديه في أفضل المخصوصين لما جاء ذلك المصر الأعرابي فقدت بطريقة النسل فنزده همنا وكاد أن يوضع أمود الأعراب من الأعراب الثلاث أصحاب الجفوة والشكسة جاءت ولالا من طريقة المنزل فهمني أفضل الله فأموه حديث على آله والسلة فنرى أمدني عن ذلك وعلى أمدنونه على مكان الضور وقال إنما هو إسمه برسلين ويبقى أشهر برسلين فجاء يقول اللهم رحمة الله وحمد محمد الله وعلى دقسم في الله وعندما تجدين الصلاة فالصلاة يمنظر بيحية فقالنا وعندما بالنهادة قد امتحان الى حيث عنه كطافية كطافية حتى يقضيها حافظة هذه الحفظ عاجزة والذي هو طبعا عاجز وعلى آله وزنع رحظة كما يأمل على الله عليه وعلى آله وسلم في المباري مصدر بالحديث في هذا أنه دائما نرى من أفعال سلم علي هذا ما علي. الله عليه وعلى آله وسلم ذاته من الذي من أفضل الذين أفضل في احتكامه الكبير وإنه يفضل على أفضل العظيم ونرى الله الله وعلى الله عليه وسلم كما يتبثل ورشته كذلك عندنا في تقليل السبيان والجميع القصرين فببضى رمسهم أن الأطراع والحباب لما عندنا صلى الله عليه وسلم ينقضي كلناها وأضمه السبب فقال لما والله إني أكبر من والله إني أكبر من الهاتف ما قد بالدواء من الوضع قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تُلَجُّ من الله إن نزَى الله سُطُّلَجِ شَرَحُنا وفي إخماية ذلك إن الله أن من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم ومن مهار يرحم للحجي الثالث عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجي ينوان مستدير رحمة الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نتنبه في كرامه وتراغبه وتراغبه up uh -huh. لا الله لا لا ترمز على لا ترمز على آله سلم لا ترعنهم إن الله ورسوله إن أولئك الله ورسوله عوضي يزدي صلى الله عليه وسلم لم تحملوا أيضا رحمة على الصعفين في حضور الله لمن كفت أخضر هو الزكرة في الله. لا تطلق الحاجة للحجوة لله. لكن ايضا لا تري عنه. انا وكف الله ورسولنا. ان الله هو صالح من رسول الله. كذلك ايضا. في السنة من الحديث اي امامة رمي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم. جافا جدا. والنبي للتعليق ن قال علامة الله وعي chalkالها فقال يجب أن المساء وخسر فقال يا Laser تقول فقال يا سلام الله هدى الز%. هدى الزمل يشك لنا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 hvad er der? Hvad er der? Hvad er Han er fuld af magt, fordi han er en fremmed af stormen. Han er fuld af stormen, han er fuld af stormen. Fordi han en fremmed, fordi han er en Der وهذا البيت بالمحمد لله المدني روني الله تعالى عنه يكون كما بيضاحته ما رقينا تقول الله فالله وعلى وعلم عالي وظلم في بلاد إلا جدتنا هذه المجال الأفضاء أنت تلفت وردك بالسهل وأن ينصر نبقى Gud, Gud, Gud, Gud, Gud, Gud, Gud, Gud, Gud, Gud, Gud, نحن منه ومن هذا خذ منها ساحة واضية خذ منها ساحة واضية في الوارع عطوما من حريفا على الضالف حريفا في يده جمالين يمين, يمين. Og så når du على أن يوفيك فيه على أخوان والجنات فيها بنعين في العالم رحمة فيه إلى رسمي إلى الغري ورحمة في دياني خطأ على اليوم ونستمر فيه على الناس أيها الإخوة محمد وعلى الله عليه وعلى باري وفنه رحمة الله تعالى رح تغضب عن خلوة الله رحمة الله تعالى ترغب الصفا والمصرئين ولا تصبح ولا تأخذ المعروض. ولا تنهى عن الموكب رحمة من نشاء من نشاء عزي كنت عزي Laborat, dig, må han vise, hvordan han har arbejdet, hvordan han har tilbragt, hvordan han har gjort sig til, så efter. فكأنه الله بإيقاظه للعجل وفي الضعين المسلم بالحديد الدين وفي الضعين المسلم قرر الله تعالى عنه أن رضو الله سوى الله عليهم على أبس أنه يكون مقامة أبو كره jeg vil have mig til dig, og jeg vil have dig til mig. Du bliver ikke en af dem, jeg خالف الدكتور من المعام رواه المضمد بالحديث البيضاء خالف الدكتور يهدى على يدي خالف الدكتور من Jeg er nu i det forløb, hvor jeg holder mig på ro. Hvad er der nu فلا تكون ستحقا من أنه المعروض أمر الله وضعه وأمره في الرسولة صل الله عين على هذا النظام كذلك هل تكون رضيئاً بالإخوان صبوراً على الإخوان حليماً بالإخوان وأنت أقول من Jeg er for dig kommet til du Så er hvad er der der med mig? Hvorfor er det أنا أحاول لكن لا يمكنني أن أفعل كما يفعل السامريون. سأذهب إلى هناك أولاً. لا أستطيع. ولا أستطيع. ولا أستطيع Hvad er det, der sker? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor?